وَنَُكِنَ لَهُم فيِي الأرْرض وَنُورِيكِ الرونَ وَهَ م وَمَكِنَ لَهُم في الأْرض وَنُرِيكِ الرونَ وَهَا م وَنُرِيَكِ الرعَونَ وَه مَانَ وَدُنودَهُ مَ مِنهُم كَُوا يَحذَرون ونري فرعون كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَبَّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين إن لِفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَدُلُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ فَقَالَتْ رَأَيْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا او نَتَّخِذُهُ وَلَدًا لا تَخْتَهُهُ عَسَاءَ أَن يَنفَعَ مَن آمنَ أو نَتَّخِذُهُ وَلَدًا أو نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أو نَتَّخِذُهُ وَلَدًا لا يَشْعُرُونَ واصبح فؤاد امي موسى فارغا واصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان به لملا لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي وقالت لاخته قصي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْدَنُ بِنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْدَنُ بِنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةُ مِنْ فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يتولونه لكم يكفلونه لكم وهم لكم وهم له ناصحون دَدناَاهُ إى أُِّهكَيتَقرَّ عْهَا وَلَا تحذَنَ وَللتَعلمم قدَدناهُ إلَاءُّهكَيتَ وَللتَعلْمَ أن وَعدَ اللهَِّ حَُم وَراتِ أَكسَرَهُم لاَا يَعمون وَلتَعدَمَ أن وَعدََّهِ حَكك وَراتٍ أَكصَهُم لا يَعلَُون